3. استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم تحدث عنه مع أصدقائك خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ولد محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عام خمسمائة وواحد وسبعين للميلاد أبوه عبد الله توفي قبل ولادته، وتوفيت أمه آمنة وهو في السادسة من عمره. لذلك هو نشأ يتيما وقد رعاه جده عبد المطلب حتى السنة الثامنة من عمره. وبعد وفاة جده كفله عمه أبو طالب. كان محمد صلى الله عليه وسلم يرعى أغنام أهل مكة. في أوائل شبابه، وبعد ذلك عمل مع عمه في التجارة. وقد تزوج خديجة رضي الله عنها في الخامسة والعشرين من عمره. إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يشارك أبداً شباب مكة في لهوهم. وفي شبابه اشتهر بلقب الصادق الأمين، وعرف بحسن الخلق منذ صغره. والدليل على هذا حادثة وضع الحجر الأسود في مكانه واشتراكه في حلف الفضول ولما بلغ الأربعين من عمره أنزل الله عليه الوحي في غار حراء وبعثه نبيا للناس كافة دعا النبي أهل مكة إلى الإسلام طوال ثلاث عشرة سنة ولكن لم يقبل أكثرهم هذه الدعوة كفار مكة عذوا المسلمين حتى استشهد بعضهم ولهذا السبب أذن الله للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة